بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام هذه اول حصة من حصص الدورة التي أعلن عنها في مجالس الأصوليين وتتعلق بمقاصد الشريعة الإسلامية فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الكريم وأن تحصل به الإفادة وأن تحقق الدورة المقاصد التي وضعت لها وأول هذه المقاصد أن نصل إلى حد أدنى من الفهم الذي يمكننا من التعامل مع كتب المتقدمين أو على الأقل إدراك مع المعاني التي يريدونها فأرجو من الله سبحانه وتعالى ألا أكون من زمار الحي الذين لا يطرهون وأسأله أن يصبركم على ما ابتلاكم به خصوصا وأنه قد أقبل عليكم من استسمن ورمه وظن أنه وعاء مملوء علما ولكن حسبي أني قد حاولت وهو جهد أسأل الله تعالى أن يجعله ذخرا ليوم القيامة ولوالدي ولجميع المسلمين كما هو معلن عنه اول حصة من حصص هذه الدورة وبعنوان مفهوم, مفهوم مقاصد الشريعة هنا لن أركز على, على المفاهيم اللغوية ولن أركز على الارتباطات اللغوية أو الضمائم اللغوية الأخرى لمفهوم المقصد أو المقصود لكن تركيزي سيكون بالأساس في بداية هذه الحصة على العلاقة بين لفظ المقصد ولفظ المقصود الذي درجة الأصوليون والمقاصديون على استعماله أهم من أكثر من استعمال المقصود الإمام الغزالي رحمه الله وهنا سنخصه بالذكر لسبب أساسي وهو أنه قد أطنب في الحديث عن مقصود الشارع حين تطرق إلى مسائل أو إلى مباحث العلة في مبحث القياس سواء في كتابه المستصفى أو في كتابه شفاء غليل لماذا أركز على مسألة المقصد أو المقصود؟ لأن كثيرا من المبتدئين أو الذين وضعوا أرجلهم في سلم تعلم مقاصد الشريعة الإسلامية قد يلتبس عليهم لماذا يستعمل المقاصديون أحيانا المقصد ولماذا يستعملون المقصود وهل هناك فرق بين المعنيين وهذا لا ينفصل عن الغاية التي وضعت لهذه الحصة وهو بيان مفهوم مقاصد الشريعة الإسلامية استعمال نفذ المقصود كما قلت درج عليه الإمام الغزالي واستعمله بكثرة فنجد أن مدار استعماله لفظ المقصود مرتبط بمعالجته لمفهوم المصلحة ومثال ذلك أنه قال في المستصفى نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع وهذا في أصله ليس تعريفا لمعنى المقاصد بتاتا وإنما هو بيان لمفهوم المصلحة ويزيدك وضوحا أنه قال في موضع آخر فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود وننتبه إلى هنا إلى كلمة مقصود فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشارع فهي باطلة مطرحة وكل مصلحة رجع إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة والإجماع فليس خارجا من هذه الأصول وهذا الكلام مقتطع من سياق حديثه عن مشروعية العمل بالمصلحة المرسلة التي إن فسرناها حسب قوله بالمحافظة على مقصود الشارع فلا وجه للخلاف في اتباعها بل يجب القطع بكونها حجة وفي كتابه شفاء الغليل يتحدث رحمه الله عن الوصف المناسب باعتباره مسلكاً من مسالك التعليل إذ اعتبر أن كل وصف مناسب في أصله هو فرع عن رعاية المقاصد من جانبين جانب التحصيل وجانب البقاء أو ما يمكن تسميته جهة الوجود وجهه العدم فلا يكون الوصف مناسبا للعلّة إلا إذا اشار إلى رعاية أمر مقصود تحصيلا أو إبقاء إذن فالمقاصد تجمع بين الإبقاء ودفع القواطع وبين التحصيل ابتداء ولهذا تجده في موضع آخر من المستصفى يقول والمصلحة عبارة والمصلحة عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم ولكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع أو على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة إلى آخر كلامه المعروف فيتبين لك أن الغزالية وإن تعدد استعماله للفظ المقصود فإنه لم يكن غرضه وضع, وضع معنا للمقصد وإنما بيان أن ما أشار إلى, ما أشار إلى رعاية أمر المقصود من الشارع هو وصف مناسب لتعليل الحكم به وأما من فك عن رعاية هذا الأمر فلا مناسبة فيه ماذا يفهم من ذلك؟ المفهوم من كلام الغزالي رحمه الله أن أنه يجب أن يرتبط مفهوم المصلحة بمقصد المكلف لا بمقصد المكلف وذلك ليناسب الوصف العلة التي علل بها حكم ما طلبا للمنفعة أو دفعا للمضرة لتكون المقاصد بذلك معنا مناسبا يتضمن المصلحة بحد ذاتها أو على الأقل متضمنا لأمارة أو علامة تدل عليها ولا يكون هذا أو لا يكون لكل هذا اعتبار او اثر شرعي إلا إذا لا أم معاني الشرع ومقاصده يدلك على صدق هذا الاستنتاج قول الغزالي في موضع آخر وجميع أنواع المناسبات ترجع إلى رعاية المقاصد ومن فك عن رعاية أمر المقصود فليس مناسبا وما اشار إلى رعاية أمر المقصود فهو مناسب ثم الشيء ينبغي أن يكون مقصودا للشرع حتى تكون رعايته مناسبة في أقيسة الشرع ولك أن تسأل لماذا لماذا نقول مقصد فقط أو مقصود فقط جوابك من خلال أمرين أولهما أن عرف اللغويين جرى على استعمال وزن مفعل والمراد به وزن مفعول وذلك لاستواء المعنى بين المصدر واسم المفعول ويدل على ذلك قول صاحب المراقي ويحصل القصد بشرع الحكم شكا وظمنا وكذا بالجزم الأمر الثاني الاختلاف لفظي فقط وإلا فإنه إذا أطلق المقصود أريد به القصد والعكس ولا يترتب على ذلك أي أثر أو ثمرة فإن لفظ القصد مع ذلك يراد به مكان المصلحة والمنفعة وأما لفظ المقصود فيراد به فعل المصلحة أو المنفعة لكن لفظ القصد أشمل وأعم أو قل إن شئت بينهما عموم وخصوص وإذا أردت أن تخرج من هذا الإشكال اللفظي فاعلم أنه لك أن تطلق لفظ المقصد بكسر الصاد على محل ما يقصده الشارع من جلب المصالح ودرء المفاسد ولك أن تطلق لفظ المقصود لإرادة نفس ما يتغياه الشارع الحكيم من جلب المصالح لعباده ودرء المفاسد عنهم في العاجل والآجل إذا علمت هذا <تصفيق> فلا يلتبس عندك كلام الغزالي رحمه الله ولا كلام غيره من الأئمة إذا استعملوا لفظ المقصود بدل المقصد فقد علمت أن الاختلاف بين اللفظين لا أثر له إذا اتضح لك أن الغزالي باستعماله لفظ القصد أو لفظ المقصود إنما يريد به الوصف المناسب لعلة الحكم أو للعلة التي بنيها عليها الحكم وهذا مستنتج من كتب المتقدمين نترك الغزالي وننتقل إلى القرن السابع الهجري ونترك باب أبي العباس القرافي رحمه الله ونسأله عن مفهوم المقاصد لن يعمد القرافي إلى وضع حد استلاحي بالمفهوم الذي يجري عليه المناطقه بل إنه يعرفها من خلال تصنيفه للأحكام حيث قال في الفروق الأحكام على قسمين مقاصد وهي المتضمن المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها ووسائل وهي الطرق المفضية إليها وينبغي عليك الانتباه إلى أن كلام القرافي في الفروق ورد هنا ورد مطلقاً لكنه سيأتي بنفس قوالبه اللفظية ومعانيه في الدخيرة مقيدا وذلك حين تجد القرافية يقيده يقيد, يقيد إطلاق الوسائل بكونها خالية عن الحكم عن الحكم في أنفسها فأنت ترى إذن أن المقصد عنده مرتبط بالحكمة في حين أن الوسيلة عارية عنها وهنا ترى أن مصطلح المقصد يرتبط بمصطلح الحكمة كما يرتبط بمصطلح العلة ولم نشأ هنا في هذه الدورة أن ندخل في المصطلحات أو الألفاظ التي لها علاقة بمصطلح المقصد وذلك تجنبا للإطالة أو للإجرار لأن الذي يهمنا هنا هو أن نأخذ تصورا أو تمثلا صحيحا لمفهوم المقصد لكي ندرك حينما نقرأ كتب المتقدمين أو كتب المقاصدين والأصوليين أن نفهم ما الذي يريدونه ولكي لا تلتبس علينا الأمور كما قلت فأنت ترى أن المقصد عنده مرتبط بالحكمة في حين أن الوسيلة عارية عنها ولكن هذا لا يمنعه لا يمنعه أن يقرر أنه يمكن أن يقع الإجتهاد في الثانية أي في الوسائل كما وقع في الأولى أي المقاصد ويمكنك أن تزيد على هذا بأن تفهم بأن مجرد الأمر والنهي عنده مقصد هكذا ابتداءاً سواء كان هذا الأمر أصلياً ابتدائياً أو كان القصد منه مفهوماً من العلة فعليك إذن أن تدرك أن المقاصد عند القرافي هي موارد للأحكام من جهة ومعاني متضمنة للمصالح والمفاسد من جهة ثانية ونترك القرافي ثم ننطلق نلتمس ما عند الشاطبي في القرن الثامن الهجري وقبل ذلك أريد أن أنبهك إلى أمر وهو أن كثيرا من الباحثين المعاصرين أجمع على أن الشاطبي رحمه الله أغفل وضع تعريف الاسطلاحي للمقاصد وكل منهم بحث عن مبرر لهذا الفعل من الشاطبي خاصة أنه كان أول من أفرد المقاصد الشرعية ببحث مستقل ويبررون ذلك بأن الشاطبي رحمه الله كان يهدف إلى تحقيق مشروع علمي كبير لا يقوم على مجرد الاهتمام بالتعاريف الحدية ولهذا فمفهوم المقاصد عند الشاطبي ينبغي أن يقتنس من بين سطور مؤلفه الموافقات ومن بين مباحثه وتقسيماته هذا التبرير لم يرتضه الدكتور عبد السلام الرفعي في كتابه فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازلي حيث عاد على الباحثين وخص منهم أستاذنا وشيخنا الدكتور أحمد الرسون حفظه الله بأنهم ينفون تعرض القدامى عموماً والشاطبية خصوصا لمفهوم, المق... لمفهوم المقاصد بل إنه ذهب إلى تعدد تعريفات الشاطبية رحمه الله للمقاصد في مختلف مباحث كتابه وقد كنت قبل زمن اميل إلى عدم الأخذ بقول الدكتور الرفعي لكن كثرت التعامل مع كتاب الموافقات أجبرتني على الاقتناع بأن الشاطبي وإن لم يعنى بوضع حد علمي للمقاصد إلا أن كثيرا من عباراته يصلح أن يكون تعريفا للمقاصد إذا ما أجريناه على عادة القدامة. وقد رأيت أن الغزالية رحمه الله وبعده القرافي قد عرفوا المقاصد بما يرتبط بها ولم ينص على أن هذا هو مفهوم أو تعريف, المق أو هذا مفهوم مفهوم أو تعريف المقاصد الذي ارتدوه وكذلك الأمر عند الشاطبي إن كان لك أيها الأخ الكريم او ما زال عندك في قوس, في قوس الصبر منزع فإني أنقل إليك ما قاله الشاطبي استدلال على ما قررناه سابقا وذلك نقلا من المسألة الرابعة من الجزء الأول من القسم الثاني من قسمي الأحكام في كتابه الموافقات ولا ألزمك هنا أن تقتنع معي بما استقر عندي ولك أن تتأمل وتدبر وتنقض يقول الشاطبي رحمه الله إن الأحكام الشرعية إنما شرعت لجلب المصالح أو درء المفاسد وهي مسبباتها قطعا فإذا كنا نعلم أن الأسباب إنما شرعت لأجل المسببات لزم من القصد إلى الأسباب القصد إلى المسببات ليس هذا قريبا مما أورد عند ف... إنتهى كلام الشاطبي أفليس هذا قريبا مما أورد أو مما ورد عند الغزالي والقرافي من أن المقاصد معاني شرعية تتضمن مصالح ومفاسد فتجلب الأولى وتدرأ الثانية بحسب عبارة الشاطبي نفسه فليست المقاصد شيئا آخر سوى المعاني المناسبة لاحكام الشرع وقد سبق إليك ذلك بعد هذا كله يعني بعد أن تأكدنا أنه يمكن أن نجد عند الشاطبي تعريفا لمعنى المقاصد على اختلاف عباراته أنقلك إلى كلام المعاصرين أو تعريفات المعاصرين لأقف وإياك على معايير تعريفهم للمقاصد الشرعية ولتعلم أني لن أعنى هنا ببيان الاستدراكات التي على كل تعريف لأن الغاية التي أتغياها هي أن أضع لك كل تعريف في إطاره ثم عليك أنت بعدها أن تقارن وتبين وجوه الاستدراك على كل تعريف إذ القصد الأصيل ليس أن نعلمك ما لم تكن تعلم ولكن أن تمتلك مهارة الفهم وتصنيف التعريفات ثم بعد ذلك الحكم, الحكم عليها بالتصويب او التخطئة تأملت تعريفات المعاصرين واستقر عندي أنهم ينحون في ذلك منحيين على اختلاف تعريفاتهم وعلى اختلاف عباراتهم استقر عندي أنهم ينحون منحين المنح الأول منحاً تفصيلي وإمامه ورئيسه وزعيمه الإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله الذي قسم المقاصد إلى قسمين وهذا ما أقصده بالمنح التفصيلي أنه, أو أنه عرف كل قسم على حدةه ولم يجعلهما شيئا واحدا كما فعله الباقون فقد آثر رحمه الله ألا يعرف المقاصد بقسميها في تعريف واحد ولربما ولرب كان, كان السبب في ذلك منهجه الذي ارتضاه لنفسه في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية فقد فصل بين القسمين وعرف كل واحد منهما على خذة فقال عن المقاصد التشريعية العامة هي المعاني والحكم الملحوظة في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص في أحكام الشريعة ولا بد لك قبل أن تتناول دقائق هذا التعريف أن تدرك أن ابن عاشور رحمه الله ركز في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية على مبدأ تحقيق الصلاح الفردي والمجتمعي والعمراني باستدامة صلاح العالم بصلاح المهيمن عليه وهو الإنسان وهذا خادم للمنح العام الذي يسير فيه كتاب مقاصر الشريعة لذلك تجده يولي كبير عناية لكل ما يخدم هاته الغاية وهذا المقصد الأساسي الذي يشمل كل ما يتعلق بحياة الناس من عقيدة وأعمال جوارح ومن كل ما يضبط تصرفاتهم أفراد وجماعات ويحفظ المصلحة العامة الجامعة للأمة وليست هذه المصلحة المراد حفظها إلا وصفا للفعل الذي يحصل به الصلاح أي النفع دائما أو غالبا للجمهور أو الآحاد كما يقول في كتابه أما المقاصد الخاصة فهي التي تتعلق بالتشريع في المعاملات وقد عرفها بقوله المقاصد الشرعية الخاصة في أبواب المعاملات هي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة كي لا يعود سعيهم في مصالحهم الخاصة بإبطال ما أسس لهم من تحصيل مصالحهم العامة إبطالا عن غفلة أو عن استزلال هوى وباطل شهوة إذن فالمقاصد الخاصة عند ابن عاشور هي ما يتعلق بتصرفات الناس من نكاح وبيع ورهن وغير ذلك فإذا ثبت عندك هذا فاعلم أنك عدت إلى مسألة المقاصد والوسائل وتفاوت اعتبارها في الشرع باختلاف مناطها فما كان مقصدا كان أولى في الحفاظ عليه وما كان وسيلة إيقاعا ومنعا قلنا فما كان مقصدا كان أولى في الحفاظ عليه مما كان وسيلة إيقاع ومنعا بينما تبقى الوسيلة تابعة للمقصد ولتعلم رعاك الله أن مرتبة المقاصد مقصودة لذاتها يسعى إليها الإنسان أو يحمل عليها امتثالا وهي إما مقاصد للشارع وإما مقاصد للناس عليها تعاقدوا وعليها تصالحوا إما بين جمهورهم كالبيع والإجارة أو بين آحادهم كالعرية مثلا وهذه المقاصد الخاصة منها ما يتعلق بحقوق الله تعالى وتحفظ بها المصالح العامة ومنها ما يتعلق بحقوق العباد من التصرفات التي يجلبون بها النفع لأنفسهم أو يدفعون بها الأذى عنهم مع مراعاة مآل ذلك في أن يوقع أو مآل ذلك من أن يوقع في مفسدة أكبر أو يفوت مصلحة أعظم أما مرتبة الوسائل فهي غير مقصودة لذاتها لكن تحصل بها المقاصد وتشمل الأسباب المعرفة للأحكام والشروط وانتفاء الموانع وكل ما تعرف به مقاصد الناس في معاملاتهم ولا بأس هنا أن أخالف شرطي في عدم الاستدراك على التعريفات لأنقل إليك فهما أو معنا معينا حول تعريفي ابن عاشور للمقاصد الخاصة لأن غايتي هنا ليس أن أبين لك هل التعريف التي سنأتي عليها تخضع لشروط التعريفات ووضع الحدود وإنما الغاية أن أن تفهم ما هي المقاصد <تصفيق> سواء تعلق الأمر بكونها المصلحة أو الوصفة المناسب أو تعلق الأمر بكونها ارتباط, يعني كونها ارتباط الأسباب المسببات وغير ذلك إذن فالغاية أن تربط بين ما تفهمه وما ينبغي أن تفهمه على سنن المتقدمين فقد قال الشاطبي ورحمه الله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون ما كانوا وما كانوا عليه في العمل به فالإيمان محمد بن عاشور أو محمد طهر بن عاشور كما قرر العلامة بن بي في كتابه مشاهد من المقاصد لا يريد عليه الدرك في تعريفه للمقاصد العامة رغم كونه <تصفيق> لم يعتني بالمقاصد الابتدائية ولكن نفس الاستدراكي يرد عليه في تعريفه للمقاصد الخاصة فهو لم يعنى فيها بالمقاصد الابتدائية فلم يشأ تعريف المقاصد الجزئية المبثوثة في أبواب الفقه والتي يفترض أن تكون أساس المقاصد الخاصة وإنما تحدث عن كيفيات مقصودة للشارع لضبط تصرفات الناس مما يدل على أنه يتحدث عن كلي بدليل أن ابن عاشور أورد سطرا مهما يستنبط, يستنبط منه نظرته إلى مفهوم المقاصد حيث قال كل حكمة روعية في تشريع أحكام تصرفات الناس فبان لك بأن المقصد أو المقاصد عند ابن عاشور ذات بعد كلي وإن تناولها في جانبها التفصيلي المنح الثاني وهو المنح الشمولي وهنا أصل معك أيها الأخ الكريم إلى ما يعتمده معظم الباحثين والدارسين وهو أن تعريف المقاصد يجب أن يكون له سمة حدية تنبني أو تنبي عن ما يندرج تحت المفهوم وهذه التعارف متقاربة في الجملة من حيث الدلالة على معنى المقاصد ومسماها وإذ عنونت لك هذا المنح بالشمولي فلكي تعلم أن الباحثين المعاصرين يُعنون بالأساس, يعنون بالأساس بأن يشمل أي تعريف للمقاصد على ما يمكن أن يصدق عليه مفهومها وسواء عبروا عن ذلك لفظاً أم إجمالاً في عباراتهم التي دبجوها فإن المؤدى إليه واحد فلا يضرك اختلاف العبارة وإليك مثلا تعريف العلامة على الفاس الذي يقول المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها وأما أستاذنا أحمد الرسون فيقول إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت لاجل تحقيقها لمصالح العباد وقال الدكتور محمد سعد اليوبي هي المعاني والحكم ونحوها التي راعها الشارع في التشريع عموما وخصوصا من أجل تحقيق مصالح العباد وقال الدكتور عبد الرحمن الكيلاني المعاني الغائية التي اتجهت إرادة الشارع إلى تحقيقها عن طريق أحكامه. فإذا تأملت هذه التعريف وما سواها كثير أدركت أنها وبتفاوت بسيط بينها تجمع المقاصد الكلية والجزئية والعامة والخاصة. وهذا ما قصدته بقولي بالمنح الشمولي. وسيأتيك إن شاء الله بيان هذه الأقسام فيما يستقبل من المحاور